فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَكُلِ الْحَمْدَ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلِ الرَّبِّ أَنزِلْنِي مَنزِلًا مَّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ان في ذلك لآيات وان كنا لمبتلين ثم انشأنا من بعدهم قرنا اخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره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 انه هو الا رجل نفترا على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال ربي انصرني بما كذبون قال عما قليل لا يصبح النادمين